ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقاسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فِي كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن واحد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتا و هديناه النجدين فلقى تحمل عقبه وما ادراك ما العقب فك رقبه aw it'amun fi yawmin thī masghaba yatīman thā maqraba aw miskīnan thā maṭraba thumma kāna min alladhīna āmanū wa tawāṣaw biṣ-ṣabri كَ أَصْحاب المَيمَنَ والَّذينَ كَفَر بِ آياتناَهُ أَصحاب المَشْأمَ عَلَيهِم النارُ